قام فيها باسم ونادى نوح ابنه <تصفيق> <تصفيق> ونادى نوح تكم مع الكافرين قال <تصفيق> ساوي يا عصمني مما قال لا عصم Mm. نَاءُ وَقْضِيَ الْأَمْرُ وقيل بعذا للقوم الظالمين وَإِذْ دَعَا نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ ربي فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم All I am All right. Oh Al-Mindna wa Aww. من أنباء الغيب نوحي ذا إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك فاصبر إن العاطبة للمتقين وإلى <تصفيق> ۖ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبون إيكم <تصفيق> ونأتى إن نقول إلا تراكب ۶۶۶ ما من دابة إلا هو آخذ بناصية إن ربي على صراط مستقيم فإن تعلوا فقد أذلوتكم ما وَكُلُّ امْرٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا جعدوا بآيات رب ذن وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عني وعدا لعاذ قومه وضي وسعم مولاكم اذا فاستو قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبلها أثنأنا أن نعبد ما Oh فَمَن يُصَلِّ لِلَّهِ مَا يَشَاءُ مِنْ دَابَّةٍ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ قوم هذه ناقة الله لكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله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 فعقهوها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب <تصفيق> فلما جاء أو الذين آمنوا معه <تصفيق> نجينا صالحا والذين أ نو go vi lo ن من, نار من خز توف أصبح فحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود Quan lèu pau <laughs> لبث أن جاء بعجل حنيف ولو جاء قالني فلم ما وما قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوت <تصفيق> وامرأة قائمة فضحكت فبشرنا Olè, iè an a uh -huh. ya Oh حق وإنك لتعله ما in الصوغ بقدر سلام جاء وَا لَا تَنقُصُوا الْمِيزَانَ وَالْعَدْلَ إِنِّي أَعْرَاضُكُمْ بِخَيْرٍ إِنِّي أَعْرَاضُكُمْ Or the هذا يوم محيط صلك الله